Ja, we een het niet doen. Ik is het zo. het niet niet Ik Ik doen. het ويقول أيضا مذعق ماذا السنة والمستحب ويقصد أن السنة كان عندهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم المستحب وشان إفعاله الثالثين يفرقه الثالثاً يقول الأصل هذه من الأنواة الافتلاحية فقدها الهؤلاء على ان السنة والمستحب شيء واحد يعني أن هذا الافتلاح خاص إن كان أصد أن السنة هي سنة النبي صد الله عليه وسلم. إذا قال الله عبد الشتاء فقاله الكتاب نحن هو السنة يعني أكواله عليه السنة والسلام نروي عنه وهذا يكون الدليل على أن تكون الذهب أجمعه بتشكيل النصاق يقوله اتفق على ذلك الجمهور فوقها انه يضم احدهما الى الاخر ولم يوقروا دليلا يعني حديثا وعجلوا لانه يدخل من احدهما ما يدخل من الاخر وبانه تبادلهما شاعر صرف احدهما للاخر والنبي عليه السلام جاء شيئا واحدا في الربا وزار المقطع والعله فيها ما راشد فأنا <تصفيق> أنا أدخل بمنزله لا يمكن له أن يعاني أنا أتكلم لا أكلم يكلم الناس ولكن أنا أدخل داخله ه هذا العلم ويمكن أن نموت الناس إلا إذا نحن وذكر ماذا يفعل يفعل ماذا يفعل ك発تاشة. لا يحسب ما يفعلون. خسرت الشيخ أو يقبل الدوام ويشوفون الدراسة ويجيبون هنا طيب طيب بشتابه بلا سحنا الخاصة للخدمة يُصقى أنه أشهر الأرجح ورسوحاتنا بذيئة وكذلك أجهانه بذيئة أنا قلت إنه ورده إيئة حديث فاعتبرها ربها وقال إنه يُنبس وشارطة في الين هذا هذا هو فأنا يقول بالنسبة للبطرون الجدد يدع المعامل من الذهاب يفضل بطل المعامل وغيرها وما كيفية تخرج البشاكلة البطرون ليسا وليسا يشير معه وما كيفية أحدا يتوضع البشاكل إنما هو بالأصل من ذاولها ومن يتوضع فأنا قلنا إذا قلتوا ملك شيئا فإنه يخرج قيمته استخدام الجبهه التي جاء بها ان يخاطب بك الساعه والقناه ذكرنا إن انه ان المحرم هو انها ارض الله الله جاهز لها الله جاهز لها ارض الله جاهز لها ارض الله جاهز لها ارض الله جاهز لها الله إن كان هذا ورد عليه سؤال من هذه الغراش التي يسلع عليها لذلك كان يذخاره الشقع المصالي يسلعني انه مقارب إنها سترع وما نبني ما سترع ومثل في الهرش عادي يعني ليس فيها عاده في الشرع إنما السرع هو مثلا في الزهر التي بها المقوش يعني إذا كان يكره شيء ليش غير المصلي لكن العادة منها هي المقوش يصبح عادية فلن يقول يكره لتحريق تحلية المسجد هل يكره وهل يبقى لتحريق المسجد للفرادر في المسجد التحريق يعني هي تنويها الشيطان إثيق عن جمال الذهب ينهر خرام من جفتين وقال له كان فصله حدثية أسأل عن قول بما يكون هي المنتهى حدثية يعني كأنه كان يبتحر من الحدث وقال له تقل لاحظنا انشاعات الهرميه في المدان انا على ان هناك ضعف وانها شبه قاعده يظهر فيها شيء وهذا ما قد سبب الضرر فيما في لكن فيها اثناء الليل يتو في كل تشويش ضاع ما يكون هناك اي مايك تعمل وما بيته في دقيقتين في جهه الساعه اللي كان يشوش عنه سليماً بغل من أعطى هبارس الياسواتي ومع ذروهاتي إنه أنت تعقل في مجال حاربة عوركه ومن هو المسجد لتومي على عرضه فأخذك إلى الوقت شاء لكن حكما في الحال يكون الهنان شاء أن كل شيء تعقل في مجال جاهزة أن يصرف إلى عرضه فهذا يسأل عن مسألة التصوير الا للرسائل تكون خاصه من الرموز هذه ثلاثين في 6 خير كبير ثم دعش اللي ما له هم حل لا يوجد خاصه في المقصه هذا بس الغرض استخدام لأنه مخاحش الثمن ولأن النهر في النهر فقوله إلا ولا تبقى هم على النهر عنه يقول الآية سنور جهاز الطول هو قول وليمن أقوى من أقوى العالم ولكن من يقول إنه ناحية كان النهر يقول عنه يعني السفر في الثلاثين من أخرها أكثر سراحاً هياً هم عنه، قولاً من الأقوى ولكن ربها كان من يقومنا إن رسول الله عليه السلام يحضر أن يعذر عن غيره إذلك يقول كل شيء رضيع السمن لا تتحلوا بها ولا تتعملوه ولكن ما اتصر على الذهاب الربها، ما اتصرنا عليه ماذا عن كتابة بما إنها تصوصاً القرآن الكريم كان يعني كأننا لاحظوا كتابة بما إنها الأشياء التي لها في مثلها صاحب كأن نصاحي ونحن ذلك لاحظوا كتابة بما إنها ولكن الأفضل إنه تاسع لاحظوا كتابة بما إنها الأفضل تاسع الحكم تحديد تحريم الذهب مع ان الرجال يشمل الكبك الخاص باسار اكمان الثوب يقول الذهب غامض اليه عن استخدامه لضربه اذا قلنا انهم يستعملوا عندما إن يستعملوا المضره كاسنان كما لا يشمل مضره فازلت الثوب مثلا او نظره لداخل المثل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 والحاجه <تصفيق> سنده إن تتطوع في خدمه منغايه من الجهات يقول ان ملكها باذنك تشطبا وكمان اللي هي هذه هي الشيء هذا ما فيش مقدمات مقدمات لقدري هذا في العراق في العراق الشيء انه قاموا هذا يا رب كان الشيخ هذا اراد ان يجي بس <تصفيق> يعني اكثر الاشياء اللي كان اصلا اسرائيل هي اريبه لا لا هي يعني ما في شيء يقولون ان احنا بنعذب على كل منهم بس هذول كله طلبوا واحدة بس يعني بس هم ما عندهم حقوق لا الغلطه اللي لهم يد خليل هذا خرج نصره ده يقول هذا نسقي ساعه اشاره عشان صح قلنا ناس يعني احنا خدنا عن عايز الكثافه ده طب اشياء شلون صار لا لا لو على راسه وكان النبي عليه السلام الذي ذكره أنه إذا أراد عيام فلو الخلق قضى على حافظه حدن على انه يتعلم هذا الصور الذي من الزرق كيف كان يستطيعون إذا كان في بعض يده كيف كان السجن؟ لا وارا بالخون ليغا تي بالي لا هي الدواد لا لاحظني هالسرعه هذا ترى هذه اللي انت تقولها انت تقول انيه لوحه لوحه لك النهار او النهار يا قليل من كما في الضرب الآنيه أنه لا يدير يلتقن الآنيه يتمي ولا و لا يدير هذا يلتقن من المشاعدة موجودة فيها لها المعروفة في المشاعدة فالحبنا ترى في صفحة وتصفى أسمائك بصفحة لكني أتفكت عنده لها فلا يدير خالي شكرا الحكوم ده يدني اشتريها مستمره غير لدينه ف ااا زياده يعني يعني كلنا اخر الله ولا يقدر ربنا على شغله التخطيط لانه يعني فاذا كان المصطلح المعروف الذي ذكرنا انه يعني العشرون منه نصاب فاراد انه يبدا نصاب مصطلحين او نصف لو كونه ان شاء الله جاء عنه انشئ مصطلح بمعنى ان الرجل كان عادة يكشفه من النبات لباس الشريف وغادر الزوج لو خاتني عنه ولا يقول قد سنعنا أنها ويبتداري المسالكي وطلائها بذلك ويبتد في غيرها وما تقوم به ما من المسالك هذه الأجمام وهل هذا جعله من علامات في الساعة وهنا في الحال عن إسراطيها ومنهوه بن أراد أن يتصفر على الحلم أن يتوى إستخدر من المسالكي يقول إن هذا قد يكون من الأنى ما تستاع الله كما أنه لي كان عنبان الآتة فكان يصيح الانسان عن دعاء من كيفIONل التأث عن يقول أخبنا على أنهم هوا يجب صاحبك يا جماعه الناس جماعه ايه ده احنا كان في سنه سنه خالص على السريع يا فضل يعني كل شيء من هذه العائله يفتعد الى هذا يجب ان يجوز ان شتاء اربع الله ينورك ام انه لا يغير ما اتخذت ولان قردت ان تخرج من ذمه ولم يكن من ذمه فلا يكن من ذمه تلعب بها لهم يكون اخذ اولياء بشرنا بهذه الروايه يرى انه يعني لم يكن الله يتفق لكن فليقوله العلم يا لعينا ليذن على أنه ليس على الله لا يقول إذا سنحذن لمرأة مثلنا أليس لي تشبه للذنع فلا يقول إن تذنع لذنى النظار حاضر إذا تذمسه فالمثل يذين لرائي المساح لدعمه يسطح يشبه له سطح ولا يكون فيه يسمع للذنة هذه الظنة فيه مينة أخرى فلا يسمع هدام المعنة ولا هدام البديل يقول هذي الأحكام, الأحكام التعامل بيتي في أرس العبادات إذا كان فيه منعظم يقول رأي الزخرة في المسائل الشحرة في مكة والمبيلة وعليهما وما لا يكون لمن يقضي من نحنها اليائدة لكي يكون المسئلة في أعلم الناس الحيمة في أعلم الناس وغير خطرة هذا هو كبير هذا هو هذا لا يطلع أحد لا شيء من الله لا خارج المواطن هكذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا المساجد كهربة السؤال هل هي في مجتمعين مشاكل خاصة في أنا يجوز أن يقرأ، ولكن أكثرها من هذا ولا يقول هذا السبب للعلمات الشرية. يقول السيرة من العلماء أصحابه بأنها سنة، ولكن لم يعد أكثر المحدثين لذلك الذي علم من الأول العارفين. لأنه كنت رأس النار الشيخ سليمان بيس اثنان ويقرأ به عن أن يقوم بسنية الإمامة هل لهذا إذا أنها من الامور العربية يقول ريسا يقول هاي قال النبي الأردى النبي صلى الله عليه وسلم له ربي صلى الله فلما وسلم وردنا أن صلى الله عليه في <تصفيق> ولكن الأطفل أنه دخلتك فهذا هو أكثر يحفظ أطولاً سر أكثر من خاتم وآخرين من قليلاً كأي يوم تخاطرهم من آخرين نسبتنا جاهل لذلك هو لكن والأطفل أنه يحتفظ على قدم خادر والقدم العالم نحط لله تبطه إذنك سرسلة من النهان لعنك فيها مصر لا فيها بصحى في غير رجالنا حتى ولا نسبيا. لا هو سهّت هذه العقل الله أعلم. سيدنا إنه صح أن الواقع أنما ناقص عليه. لا تفعل هذا على كلّه رأي. كذلك الشباب يستعملوا في عادم تلتب فيها لغاية أطايمها وأطايمها وأطايمها المطرية للذهب أو هي ذهب نقول الأولى عنهم يعملون عنها غيرها ويستعملون عنها أخر الشباب فالخبيب الذي يردهني معه من الخبيب فالخبيب إن شاء الله أنا ينكر عن الشيخ أنه يقوم بها الثالث أنا كلم إيه يا حرب كبيرة لأنكم قرأتني هذه كتاب الشيخ أحمد السيدي عندما عندما تكلم على درس الساعة وانتقل للباس الساعة في الله التدين استقبل لحاله الكبير هذا هو نفس الحديث هذا اللي يا سناكه لا تنتهى ولا نهايه لها لقد اه لا يجوز ليس انا الذي شاء الله كانت هذه كل من انا من اتك على الياء خال الياء صارت الهي هنا ما كملنا هو يجيب ان الكلام كلياته هذا ما يتطور يعني يمكن هي هويتنا يعني يعني اقلها صداع ذكر لا ذكرنا اننا سنغيروا الى دعاء خاطئ شديد فانه شاذ لا قدره له هو ضعيف مرادة اليهي القرصة وعندما انتخات به المرسل هذرت به المرسل وليس ان اكتماع الجمس في المرسل اكتعات الهاتف وغيرها لنقل الاجرعة به التي هي كان ليست من ليس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 لا كنتم أنتم أرسل الله تعالى أصحاب ما يفعله من داع، فما فعله من داع في هذه وما أشد هي يعني أقصى على السطح وهذا في السطح على القدر. يا رب العالمين. الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب زتات العروم. اذا ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح فتجب الزكاه فيها إذا بلغت قيمتها نصابا حكاه بالمندر اجماعا وعن سمرت بن جندب امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج صدقه مما نعده للبيع رواه أبو داود دعاء الرحمن قال اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال دع هي زكاه الدرهم فأرضها لأنها ما يعذل الزيء والشراء وزميت حروضا لأنها تعرض للذيء أو لأنها تعرض وتزول والمراض بها أموال التجار التي يتبادلونها ويقلبون تبحث فيها ومعلومًا en haar is hij ergens aan يا رجال بهذه حاجه وكذلك حاجه الهنيه وكان ان ان هي تجربه او هي قاعده مثلا او هي اسياء كانت لكذا استرن من مشاعره التي قبلها فظرا لأن كل شيء يستغرى لتنجارة ها هو ذو كبير سواء طبيعاً أو كبيراً يستغر ذلك من يبيع نظرة الأقرام أو الزبابي سنحها ومن يبيع السيارات الطائرة والمكاء الكبيرة ومعش كل هذا ليستغولا لأن أموالهم ذكوية لأن هذا هو عشي تنبيع التجارة وتكشيها ونحن إذا لم نأخذ الذكاة من هذا استقطت الذكاة من الأموال أو من أغذى من الأموال لذا جمل. فصال هذا من من المفهد لكن اعتمد هذا ماذا الحديث إذا يكون زكاتهم ذكاتهم بذنة فاصده فهو مؤتمني عليه فهو من يقولك يقدم قيمته لا يستطيع إنا أن عليه مثلاً العمام والجنات ويقدر همنا لذلك هو مؤسسة عليه لأنه لا يؤمن أو لا يحب يُقنع أهل أن غيره على حزائمه وعلى منتلكاته ذاته صماته وذاته منتحراته الخلية لا يؤمن العلخ الرجاء ان تقاويمها كتابا وعليه هو وذكروا ايضا ان هو يرى اننا نستطاع من جهه بعضنا من الذين والحقوق المتحققه لراياتي و ذلك من الامور و والمسلين وتحملون حياته ولأنه إذا كان النبي العالي وعنده مستحقة جاهزين لم يكن عدش لن يحكى نتنع لأن يكون مفقيا وذلك الذي يدهي فقال لن عن, عن النبي يبقى له لا تتأذية الضيور إلا أنهم لن ينفروا إلا الديون الحالة فما إلا كان الديون معجلة فإنها على الصحيح لا تعلنها الزكاة إلا يؤدي الزكاة وما كان في الديون قرأ أهلها وما رأيك زكاة لا قرار في هران قرار يعني ان الضروريه هي كله على الى شرات كن زمان لو في ريال ذاك اذا حال الحول عليها واول من حين بلوغ بلوغ القيمه نصابا بلا حظ للمساكين من ذهب أو فضة فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا احتج أحمد بقول عمر لحماس أد زكاة مالك فقال مالي لي إلا جعاب وأدم فقال قومها وأد زكاتها رواه أحمد وسعيد وأبو عبيد وغيرهم وهو مشهور وكذا أموال الصيارف لأنها معدة للبيع والشراء لأجذب نحن نحن قصه هذا الصحابي الذي كانت تجارته اذن ودعاب جمع زربه وليها الجراب ولهما لانه انما كان يتجرا لهذه الاذن ويصنع منها زربه او جرابا او قربا او ما يسمى ذلك ويبيعها ويتجرا بها فيقولنا انه لا زكاه فيها حتى تتم النصاب يعني قيمتها وتقدم ان النصاب من الذهب عشره من استاذن من رزقه مئه درهم فاذا كان ارتدى على استجابته اشياء تالهه لا تنم قيمتها نصابه لا زكاه عليه حتى تتم قيمتها برزقه أرتدع يا أرتدع وأسمع مثلاً مئة ذكر يبيع لنا شيئاً قليلاً يعني كالثالك الوضع في يسودنا هي حركة لنا هي سرعة ضخمة ونحن من شيء بينها عشرة أو خمسة يقول يوم في من من او نحن هذلك ثلاثة فتاعتين لأنك تجعل سواء قد من النحا يوجد رضا سنوان من النحا وكيف الذين يدعون لهذه بعد الخبار أو الأعلاج ونحن فجأتوا مواتونا على أحدهم فلينا ايه الله فيه انتهاج بنا يا شيخي قد ناولني اهو عاشرها فيها حسبني مني قد اعتبري نرى ان ياتي يوم اخر حتى ان رسول الله يعني نرى يوم يا اخوانك في دعاه لا حالك لذا ذلك يوم اصبح امرى ورات مرى واتجاءوا اورثوا باخير حدث لها يحسب الخول من تمامه يصابع من تمام مئتين يرتدع الخول من ذلك اليوم فاذا تم سنه ادى الزكاه ولا يؤديها لا يبدا من شئ اتجاه التجاره وارتدع الشرع لراس المعمل قليل يقول هذا المنافسه إذا تم حول وأراد أن يقعونا أراد أن يقعونا الضواء العالم وكيف قولنا بلا عقبة دعائل الأول يقعونا للأحد الأحد والفقراء يمزى بها الله لك فتها ممكنة هذه الاسطلة كنا نحاول إنها شريان مشكال، صح؟ ولكن كنا نحاول إننا نبني عليها ثبات، هذه إصابة لنا، يتعامل مع أحد يدين، وآخذ معه بالنفس الشيء، عليه. يا ولدنا، يحسن ما شروري، كان جاء وعشرين من الطالب من الضحة كيفية هذه السلعة نرى في طالب لأحد فعليه الذكاء الذكاء فأعدت لنا في الضحة وهكذا لو قدر هذه السلعة التي عنده فآتت نذر الغمانية عشر ونرغت في الهنفة مئتين مئتين جرهم فإنهم فإن ذكي ذا لغت مطابة لأحد النبسين الأحب اللي بقى فليت. الأحب لهم تنسلوا النبس زي ما كان يقوله أنا لا أدعو دائما إلا بذلوة لا أدعو بالله ولا أتعاطى عن ذلك واحقيمة الزرعي إنما هي اقل من نصاب الذلوة الذي أنا يقول به كان ولكان قد جد كيمتها بذلوة ثلاثة أدعو بالذلوة لأنها من الشيء وهكذا رسال يقول له لا أتعاقاً لأعزل بالهربة لا أتعاقاً لأعزل الثاني وكي نتراضي عن هذه العشرة سجرها فكذا ينصاد يقول له لا تعد التأم له النصاد الظلالله فهي إلا حددك <تصفيق> <تصفيق> ذكرنا قبل قليل انهم من التجار لانهم يشترون السماعيكا يستغل بهمن ويبيعونها من اكرمهم فهم مثل الذين يشترون الثياب بهمن او الاكياس بهمن ويبيعونها من والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها لأن وجودها كالعدم ينوح يذهب إلى مهضة هذا ذلك حتى ولو آلة إذا سبعونها كأطلن من أو كرن مهديني أعلم ذلك أصدروا عن إن ذلك أنه لآلة تنجي إيمتها وذلك أعلم ذلك لأنها غير مهد غير شبا حتى ويخرج عن بينها ان بين في السباحه هكذا منك ان هي صناعه فإنه لا يعتبر منك صناعه حفظه ليطالب امر خاليا عنها فانك من الازلتي وصناعه حفظه لا كنا من هذا الغائيه في اهل الحاكم ونهره ولو انهم قد انتهوا به لغيره لو كنا كابت قبول او اعواد ملاهي او نشر اذا لم يكن اهله فانه قوى لغيره ونسألنا بما يتلحى بأن الهيادة التي لا يجعلها لا يتغل بها قالوا إذا كان عنده جارية جارية الاستراحة الاستجارة إذا كانت سابقة ألف ولكن يزيدون بها لكونها مغنية يدعون ان تاخر فيها الزائد عن اذا فيها الاساسيه مخضم فليس لقويه بل لا يحب نحن لا يحب نحن ذلك الزائد عندي فكذلك كذلك على سن الواحد اذا كانت تصلح لغاية آلات لأنه. فهو يجد مثلاً من أشر الطحر فهو يجب أشر الطحر يلسلوه مبح يلسلوه مهي مثلاً صلى الله عليه وسلم لو مثلاً مهوارد ولكن يلسلوه وطنسلوه مثلاً أو ممشكات أو فراغات أو غضاني أو تبهات أو كاريب فإن تسكيله هذا يصدر حضارك كيمتنا عالياً عالياً فراغاً خلصاً وكيمة أقول له هذه الفراغات بشهور ان يقدمه إن الذكاة وان مخالياً وإن الذعية لعواجاته مخالياً يقوم ان ما فيه لانه خطر فان لم يكن يكون مثلا وهكذا اذا جميع الالات التي اتخذ منها في العالم فتاثر ان كل شيء فيه صناعه محاصره فانه يرتفع عليها في يوجد دور الاندساخ التي ذلك ان اكلا هذه تشعبون للمشكل تعالوا لنرها اي قد نرى هذه الكثيره ذلك التشتيت هذه التشعبات انما كيف يتواجد اي مصدر ولا هذا الشكل الصعب وصار او ليس شكله النزلن في لا تتفتح وهكذا من هي هي الأحياء الذي يكون شيء من المحبور هذا أحيي يسوك كذلك يطور من الأشخاص لها من الأفضل ويسألني محمد أسوك ويسألني أعطينا <كلا> الأيئة <لعبة> الأفضل نئة عنها بل أن نصينا أعطينا إننا محمد أسوك وإننا اذا كان جدولك انك تصارع وكذلك ثاني التي فيها شيء من صلى الله عليه وسلم الساعه ذاتها الساعه الذهبيه ترى قال ذلك او, أو, أو هو ينلها لا ذلك لا <تصفيق> ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصل عرضا بمجرد النية حتى يحول عليه الحول على نية التجارة لأن القنية هي الأصل فلا ينتقل عنها إلا بالنية ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب في قوله في حديث سمرة مما نعده للبيع رواه أبو داود غير خلي اللبس لأن الأصل وجود الزكاة فإذا نباه للتجارة فقد رده إلى الأصل فيكفي فيه مجرد النيه إذا كانت هبة منها إرسل فلا تكون للذكاة للذكاة قوية حتى يليها بالتجارة يسع إلى أرضها للدير وأمر أنها للدير أدخلها الاتجاه ما إذا عليها سأل ذاتها هي ذات عاصيها الديار إن كان لهون اليديع أحد يسومها وسربها من الذين سلم وإذا لفظ أزلها عن الباعدين الذين وخذلهم بها إن كانت من الزرع زان بها فيها إنها كانت إن كان مثلا قطعة أرضا وصف مكانها لهم وأمرهم بأن يعلمها لمن يهتري هجب على البيع فتصبح للتجاغة فيذكيها في إذا كانت حولا من ذينها في الأزل لأنها لا أجمع أجمع إن كان مفذبا والصحيان هما لكات بيها حتى يعجب تهيئ من الناس يستميها بلية لأنه يرين لعنى رسحة بسكرة ثم يصنطر هل أبي يرحى أبي لا فاللعب يستميها للعنى رسحة أبي السكرة ثم يقوم لقلبه لو جاءني علي ريال أمن يجبني لكم يجيب. ويسألتوا هذا الحمد، وكانه يقولي انا مرضاً من بالنباق، ولكن هذا يمكن كي ترى الأحفاظ فلو وجد من يستري وجدت من يستريها بزولة مفوسة ضدمت هو وأحصلتنا وأطلبت منها وأحصلت منها وأحصلت منها وأحصلتنا ما دام انه متعلم فلا تكون بقويه حتى عادل اذا عدل على بيعها ولكنه تستعين من انني هذا كان غامرا او افضل يعمرها هل تكون بقويه لا لانه عرضها للبيع وقد وقفته ولا تنجع، فهيعدل لك، فالسلطانه يتمره كل شيء ينحب جهود الليل ويليك انتجار تذيبه. هيلة، فلما على الحل، نزكاه. إلا لا يعد ذكرة، فلا نزكاه لك. لو استمى من لا الله أو هنعمله في شركه او في اكيد ورقته التقديم كده كان هيجي ان انا اشارعته في اضحيت اذا كان بابا دي انا اجامها ويكي اجرتها على تمام يعني أن الطجرة سأفضه للمجئه من سنين العقل فإذا تلت السنة والطجرة الموجيرة فالأولادها ذكى الموجير فإن صار هذا الطجرة ستبقت في ذكاة وصاربها كما في ذلك السنة انه إنه يام ساجئ ينهي القمد ينهي القمد للأجرح فكيف حقه بالضيئ لقد كان الدين كان يكون على معتد فلا ينكى إلا إلا قمد فأجهة الدور في غلابنا هنا إذن الله يذهب للسفحة للأجرح والمسكرة الثاني وإلا انتصاد العرض لكن الحجاث تنفعون قدرين فبدأ على انها تدخل بشيء مؤجد مثلها لا أدع مثلا هذا الكلب من 20 ألف من أول واحد من أول واحد واحد والثاني الله صرت على وثنى من عشرة القهرة وزيشها رجل وثنى تسترح هذه العبيلة، آخر يوم من الحجة وعندهم من الحجنية الثلاثة ثنى عشر لذكيها كلها، لأنها تحضر تنوخهم بشيء العقل وقرح أنها تسترح من السلطة الليلة بعد انتصاب الكلة، هذا هو صحيح eh het is dat dat gaat de doen voor de wetenschap hè. En dat is dus die dat zijn dan De haja die al van de kern die is. De De heeft dat. Hij فأرهنا أن الثلاث تطور من حين يملكها هذا الإنسان من اتجابه إذا دواها من اتجابه هي أولئك من حين هي فانها مثلا أولاً او ان يتجد هذه المشاكينا او يتجد راس مالها مثلا او يشغلنا عنها تتبع بروح هذه او امورها ولو راى هذه التجاره فلا تاكلوا تشغيل حتى نحرمها على يفعلون ذات شكراً شكراً في الخلي HD، memberwrite ما و أ consurai glucose أع benim dividends. كيف تكون هذه الخصیاة ن mouth писent الفجامة، وها لأي التي برامر الأسaientين لم يلمني amount of energy. على أيها الأتش facultها، قلت de collega heeft het al gehad, de stijl aan het begin had, die de stijl aan het de stijl aan het begin had. De stijl de de de de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 ويتعو أنه يأخذها، يستعملها بالقرية، وضع ذلك. و لكنه يستعملها يومًا و أيامًا كأنها من ثلاثة ناعه فنوى أنها وذلك، نوى أن يليها. و لكنه ويستعملها. للنبي حقاً أتعلمون هت... هت... هت... أن يحترى هذه التجارة تجيب لي بذيها فيها القول عنه القول لأنه ينزل الله من الشيء من جزء وعنه من عبدها من الثاني ينزل الله حتى يجيعها وهو الأحوى هو القول لإحتارهم أنه من الشيء يا ابنها هو لا اذا دعى فورا كي نجعله للكهان ده زي الدنيا اليه طب كانوا بيقولوا انه الله مر عليه كذا مره وقال له على ما انا لسه يا حاجه ولا واحد het was in het einde van het verleden. En in het einde van het verleden was het verleden. En het verleden was het verleden. En het verleden was het is En het verleden was het verleden. En het verleden was het En het verleden het dan ik met het zeggen dat je gereed leeg ja alu zie het eh het was mevrouw era Andrea voilà het stond een heer daar hier stond een wat god allerhande salem alaykum بإخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية في قوله تعالى وَمَا أَخَجْنَا لكم من الْأَرْفِ وروى الْدُوْزِ جَانِي بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادل القبيلة القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان فأشبه الزكاة سائر الأثمان قاله في الكافي واشترط بلوغ النصاب لعموم ما تقدم فإنه ينأكيه. تترى كان الذي يسأله عدم على له، على ملجة له، أو هلله أو رفيفاً كالحظ أو رصاص من عدم وجدوا فيها أو معاك ما ذلك نرأي أنه يكون مال مال مختلفة de zakelijke is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is In de is dat? Wat is dat? Wat is يا رسول الله عليه وعلي عليه يا من بيوم هذه الذكاء ادرس لندرج ونقول شارع هي تكون اقتصاديه تكون لا يوجد يا حدا يحصل لا يجب لهم أن يحموها و لا يجب يأ... أن يتحذرها كانت في وساطينك فنحوا أن يمضع الناس عليه عبروا على هذا المنجم و أنه تهدت في وساطين ملكة يستعرق أن يجب أن يتحذر و عليه ليس لأحد من يحكي يأكلها أيضا ويأخذ منه ثامًا إذا كانت في صحراء ونبع، فليس الجاهل لا يحتصى بها، لأن يأكلها، فيأخذ منها، يأخذ منها من ما تكون من كل هذه، حتى مثلا ناعم الحديد والرصاص والنشاف ابن عودي في والصحيحات هل ما كانت الضوء هي التي تنقل عليها وتعذب عليها و عليها كأنجب النصف و نحرح فهذه تحطط الياباً تحطط اذا كانت منا دار لها الا بعد تنقيب و بعد حرر جهد كبير يقفز و بهذا الرائحه لانه اذا لم ياتي النطف لانه لم يحضر بئرا لان يستدل لانه لان ياخذ بها على ماء او نحت لو حضر بئرا طبيحه و en dat is de mannen, als je dat zegt, en de sterren, waarom een poging van, of een raad, of een raad, of een raad, of een raad, een een هل يؤدي زكاته الذي استحرجه او يعتبر كسبا جديدا يستحنه له هو جديدا الحمد لأنه مع انه يعتبر كسبا جديدا يستحرج من هذا الملح نلعق ساحلا تستحي انه زكاته لان اذا كسرت هذا المال الذي هو قيمته وحاله غير حلوه وانك لا أحد يزكاه، ولكن لا أحد رجع للعالم الجليل من مصاص الله إفراد ذا إنك تخرج ذكاتهم إلى فن على الحول إلى أن تمله كميرا صوراً اكتسحته أو شيء جديداً حصلت عليه من ذلك الشيء. Ze zijn er niet eens. Dus hebben we het. Elke dag niet eens. We moeten er voor zorgen dat we de belangrijkste onderwerpen, de belangrijkste onderwerpen, de belangrijkste onderwerpen, de belangrijkste onderwerpen, de belangrijkste onderwerpen, de belangrijkste onderwerpen, de belangrijkste onderwerpen, de de belangrijkste عرض عليه في السنة فهي فأنتهي يحاول أن يريده هذا هو الأقرب ولكن طالب في نكاته من الهنين يأذر عن إيه أو هقوه من ذكاته وكان من رأيه من نوراً ان النبي الله عز وجل قال العدنان الجمار والذعر الجمار والنافير الجمار والذكاء والخطرس قالوا انه ذكر المسجد المات الجمار والله لي الملائكه الجماريه التي تكون غلطتنا ياتون انها مثل جهه ياخذ هذا حاجته او مثلا اذا ما بصاصه هذا تفكير او رجل هذا ياخذ حاجته ثم لو قلت ان الإنسان سقط في هذا فلن يدعو عليه فباء هدف لماذا كان معني اذا كان بكاس وذلك كان الخبز اذا هذا تعظم من انه يحلو الكاس واجد واجد لنوعته من هي يصارع مشاته من ولكن صحيح انه هنا جاء الفكر الى جاء الفكر الذي هي علله هي يعملها في حوارات طريقه في حدث لان من المنسين السفرة يسمى عنها فوهة بخية بخية فهكذا حفظنا يجير من هذه الغرض. الله أعلم وصلى الله على نبيه بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر تجب بأول ليلة العيد فمن مات واشر قبل الغروب فلا زكاة عليه نص عليه وبعده تستقر في دمته لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان سلام الله أفضل رحول أبهل لله والسلام والسلام على رحلة الله أفضل فهذا الفطر وذكاة الهطري أن تتعلم ونرى لله وكان, وكان الأنساً أن تجعل بعد الصيام بعد الانتهاء من الأن أرى كتاب الصيام ولكنهم جعلوها لكتاب كتاب الذكاة لأنها لا يجهى وصدقة تخرج من المال وتعطى للمستحقين الذين يستحقون زكاة الأموال لما كانت زكاة يعني تطهيراً ومالاً ألفقوها بالزكاة وإلا فهي متعذكة من رمضان وتسمي الزكاة الهطر لأنها تخرج بعد الهطر لغلظان فلدادا فيها الصوت وذلك عدالة الإخطار فلإنهاء الصوت وإخطارهم إخطاراً كلياً لغلظات متجد هذا الزكاة ما سيحدث على من لم يصل كالصبيب كالطل ونحوة تجمع عنه وتجمع عن من لم يصل لعذى وكي نحسى إلى الزمن والمسافر الذي أفضل عذرا لو أخطى رمضان كلها فإنها تجيب عنها وهو أنه لم يكن قد صار وذلك لأنه أجع عن استقرارها ووجوبها ليلة العيد سواء عن من قام أو من لم يقوم المسلمين كلهم تجيبوا بليلة العيد جاءت هذه صدقة، ثم لُقِّر منها نير من الصائمين اللغير رهش، وطعلت من الساكين. أكلها طهرة، رضى شبل، شيء يقعح من لا يترك أطفالاً وكي لا تخرج عن من لم يكن أنصاراً فالمرير طهرة الإسراء إن هذا ما صار المريض والمهزاء ونهرون لم يكونوا ليقولوا إن هذا الأصل عن المكلفين عنيوباً طهرة لهم سواء أجبوا الصيام في وقته وهو رعب الغالب على المسلمين أنهم يؤدون الصيام في وقته أو أحضرواه في عذر فإنهم يستحقون أو يحتاجون إلى تطهير إلى تطهير فلكد هالا فهي طهرة للصائم لمن الذي يظهر خيش أن أغلب المسلمين يصورون أنه ما يحصل من الإنسان من مكلاب بما لا يعنيه أو قوضا بما لا حاجة به جمعيه أو ما يشبه ذلك هو لحاجته لا أن يأتي له بمكسر حتى يكون له صوت لأنه إلا كان حصل به الغفران الذي يكتب عليه بطوله عليه, عليه السلام صلى الله عليه وسلم إيمان الاحتفاء والغفير له لا تقدم من نظر فإذا كان في صيامه خلل. هو ناقصاً فإنه زهادة إلى أن يأتي بما ينهو ذلك النقص يكمل الناقص ويمهو ذلك الخلص فجعلت هذه الخزقة ذلك لذلك الخلص تسميناً ذلك النقص حتى يتمثل على ذلك الغفران، الأخران الجنوب يتكشع الثلين آتي ونخرك وكذلك ركب على اكمال رمضان العتق لله ولكن لا بد أن يكون الصيام كاملا فلا جدل أن يأتي ياتي بما يكمل ذلك الخلل والنفوس على كل شرعة طعمة الأصوائل من اللوم وغضاً السبب الثاني أنها طعمة للمساكين في يوم الريض لأن يوم الريض كما تقدم شرعان الفراح وامراض السمول ليكمع نفيها لغضان واغتباط المسلمين لغاق الصور وبإكماله ذلك اليوم يوم صبوة ويوم فرح يغتلط في المسلمين يكون من أعلى الكنعب اغتباطهم إظهارهم الاستغناء والارتزال وإظهارهم الاحتشام والتعاكس وعند التكفر عن سؤال الناس لذلك ونرى بهذه الصدقة حتى يكون الناس في يوم العيد كلهم كأنهم أغير في لباسهم، في عيئتهم، في معاتلهم، في مشاربهم، في كلهم كأنهم أغير لذلك قال الحديث أغنرهم على سؤالي وعلى الطوار في الهيال اليوم فأني أعطوهم ما يغيب فترعيتها عن الصبيل وعن النبيل وعن الأطفال حتى استحبت عن الجنين كما سيأتي لأجي تفتيلها لأن لأن تأكثرها بها الصدقة التي تخرج. فإذا أخرجت وعلمت حتى عن الضطرة الذين يجدون زيادة عن كغايتهم أخرجوها كثرت المخرج فإنفقياً إذا أخرج عن ناستهيداً عن أهلهم